في قلوبهم مرض فزادهم الله نرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون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 فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بُكْمٌ عمي فهم لا يرجعون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 ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما دعوطه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وام الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يظل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يظل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان بيوني فقال أنبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وكلا مِنْهَا رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الخاشعين الَّذِينَ يظنون أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِلَّا ذَكُورُ نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَظَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ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 يظلمون وإذ قل ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم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 هم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر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 فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قِرَدَةً خاسئين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 قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يشقق فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَنَالَ الله بغافل عما تعملون تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أن يؤمنوا لكم لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون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 وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاق بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا منكم ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلا قليلا منكم وأنتم معرضون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 استكبرتم ففريقا كَذَّبْتُمْ وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون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 بئس ما اشتروا بِهِ أَنفُسُهُمْ أَن يكفروا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أَي أن يَكفُرُوا بِمَا أنزل الله بغيا اللَّهُ من فضله أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن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 قبل إن كنتم مؤمنين، ولقد جاءكم موسى بالبينات، ثم التخذتم العجل من بعده، وأنتم ظالمون.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 به ايمانكم ان كنتم مؤمنين قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إِن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْنِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عند اللَّهِ مُصَدِّقٌ لما مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب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 والله ذو الفضل العظيم ما لن من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير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 وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ود كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يردونكم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم من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 إِنَّا أرسل بِالْحَقِّ بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن الْجَحِيمِ الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قُلْ قل هُدَى هدى الله هو الهدى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 ناس وامنو واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعاهدنا الى ابراهيم و اسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب اجْعَلْ هذا بَلَدًا آمِنًا وارزق أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب ويعلم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم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 وَإِن تولوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِي كَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَن أَحْسَنُ مِن اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأثباط كانوا هودا أو نصارا قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عنده من اللَّهِ وَمَا الله بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّهِ